بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل ع ل ى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ب أ س ا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكفين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ا ل ن ق و ل و ن إ ل ا ك ذ ب ا ف ل ع ل ك ب ا م ي ه ن ف س ك ع ل ى ث ر ه إن ل م م ي ؤ ن و ا ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أ س ف ا ي ل ج ع ل ن ا م ا ع ل ى ا ل أ ر ض زينة ل ه ا ل ل ن ب ه م أ ي ه م أ ح س ن ع م ل ا و إ ء الله ا ع ي ا صعيدا ج س ن ى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فَضَرَبْنَا عَلَى كهف سنين ع د د ا ث م ب ع ث ن ا ه م ل ن ع ل م أي ا ل ح ز ب ي ن أ ح ص ى إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا, فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه ه إ ل لقد قلنا إ ذ ا شققا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله ف أ و و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت ت ق ر ض ه م ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وتحسبهم اسماء وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت الله و م ت م ن م ب ا ذ ل ح س ن ا قالوا ايها الاخوه ا ل ك ا م ك م ل و س ت م ق ا ل و ا ل ب ن ا يوما أو ب ع ض ي و م ق ا ل و ا ربكم أ ع ل م ب م ا ل ب ب ث ت م ف ع و ا أحدكم بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظروا ي أ ه ا طعاما أزكى فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم احدا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا أ ن وعد الله حق و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا ب ن و ا عليهم ب ن ي ا ن ا ربهم أ ع ل م بهم قال الذين غ ل ب و ا ع ل ى أ م ر ه م ل ن ت خ ذ ن ع ل ي ه م م س ج د ا س ي ق و للعلوم و ن ث ا ا ث ة ر ب ه م ك ب ه م ي ق و و ل ن خ س س ة الاسلاميه د س ه م ك ب ه م م ر ج بالغيب ويقولون ب ع ة و ع م ما ي ع ل م ه م إ ل ا ق ل ي ل ف ل ا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا ت س ت ت ف ي ه منهم م أحدا و ل ا ت ق و ل ن ل ش ي ء إ ن و ف ا ع ل ذلك غ د ا إ ل ا م ي ش ا ا ء ل ل ه واذكر موسوعه ي ت ق ل س ى أن ي د ي ل ر لأقرب ب ي م ن ه ا رشدا و ل ب ث ث و ا في كهفهم ل ا ا ث م ئ ة س ي ن وازدادوا تسعا ق ل ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا ل ب ث و ا ل ه غ ي ب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا م ب د ل لكلماته و ل ن من تجد د و ن ه م ل ت ح د ا و ا ص ب ر نفسك مع ا ل ذ ي ن يدعون ربهم ب ا ل غ د ا ا و ل ع ش ي يريدون وجهه و ل ا تعد عينك ع ن ه م تريد زينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ولا تطع م أغفلنا قلبه عن ن ذ ك ر ا واتبع س و ا ه و ك ا ن أ م ر ه ف ر ط ا و ق ل الحق موسوعه م ن ن شاء فليكفر ت د النابلسي ل ل ظ ا م ي ن ر ا أحاط ه ر ا س ت غ يغاثوا ي ث و ا بماء ك ل م ل ع ل و ي ا ل و ج ب ا س ل ا ر ي ه و س ا ء ت م ر ت ف ق ا إ ن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل لا ح ح ا إنا ت نضيع أجر من أجر أ س ن ع م ل ا أولئك ل ه م جنة ج ا ت عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا, خضرا من سندس واستدرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترى لانا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي ل ف ي ل ا ل د ك ت ر م ح م ن ر ا ت ك و ي ر س ل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط وهي خاوية فأصبح أنفق يقلب كفيه أنفق فيها بثمره ما على ع ل م ع ر و ش ه ا و و ي ق ل يا ي ل ت ن ي لم أشرك ب ل س ي أحدا و للعلوم م تكن ه فئة ينصرونه ه ا كان منتصرا هناك ل ا س ل ا ل ي ه هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا ك م ا إن أ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا و ع ر ض و ا ع ل ى ربك ص ه النابلسي ق كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ل ل لكم م و ع د ا ا ووضع ل ك ت فترى ا ا ب ل م ج ر م مشفقين م م ي ن ا فيه ي و و ق ل و ن ي ا و ي ل ت ن ا م ا ل ه ذ ا الكتاب لا ا ي غ موسوعه النابلسي ا ل ا ه ا و و ج د م الاسلاميه ظ ل م ربك أحدا و إ ذ ق ل ن ا ل ل م ل ا ئ ك ة س ج د و ا ل د م ف س ج د و ا إ ل ا إ ب ل ي س إ ل ا إ ب ل ي س ك اسماء الله أفتتخذونه وذريته و ل ح س ن ى موسوعه ا ل ن ا ما ب ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و ل ا خ ل ق أنفسهم و م الاسلاميه ك ن ت ض ي ن ع د و و ي ق و نادوا ل ش ك ع موسوعه فلم م النابلسي موبقا ل ج ع ل و م الاسلاميه م و موسوعه ا ن ا مصرفا و ل ق د ص ر ف ن ا في هذا ا ل ق ر آ ن ل ل ن من ا س ك ل و م ا ل ا ن س ل ا ش ي ء ج د ل ا و م ا م ء ا ل ن ه الحسنى ه موسوعه الهدى ي ت غ ف ر م إ ل النابلسي تأتيهم سنة ل أ أ ت ي ه م للعلوم ذ ا ب ب ق الاسلاميه ن ر س ل م ر ي ن إ ل ب ش ر ن ومنذرين ويجادل الذين ويجادل كفروا ليدحضوا بالباطل به الحق لفضيله ا آ ي ا ت و م ا أ م د راتب ا ل ن ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا أ ب د ا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 من س ف ر ن ا ه ذ ا نصبا قال أ ر محمد ر ا ت ن ا إ ل ى ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه إ ل ا الشيطان أ ن أ ذ ك ر ه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ ي فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي م قال له موسى هل أ ت ب ع ك على أ ن تعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خدرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي ل موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ت س أ ل ن ي ع ن شيء حتى أحدث ل ك م ن ه ذ ك ا ف ا ط ل ا ح ي ه في السفينة خ ر قال ه ق ا أ خ ر ق ت ه الم ت غ ر ق أهلها اقل ا ألم أقل انك لن تستطيع معي صدرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيت يا غ ل ا م ا ف ق ت ل ه ق ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صدرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا فأهل قرية و س ت و ع ه ا أ ه ل ه ا ف أ ب ل س ي ض ي ف ل و م ا ف و ج د ا م ي ه ا ج د ا ء ا ي ل ه الحسنى قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صدرا أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت أ ن أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة غصبا و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب رحما وأما وكان ا ل ل غ م ي يتيمين ن المدينة في و ك كنز ا ن تحته لهما و ك ا ن أ ب و ه م ا ص ا ل ح ا فأراد ر ب ك أن ي ب ل غ أشدهما و ي س ت خ ر ج ك ن ز ه م ا رحمة من ربك من و م ا ف ع ل ت تأويل ه عن أمري م ذلك ا ل م ي ه واسطع عليه صدرا ً ويسألونك عن ذي ل عن ا قل ر ن ن ي ق س أ ت ل و عليكم منه ذكرا إ ن ا مكنا له في ا ل أ ر ض واتيناه من كل شيء سببا ف أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد ع موسوعه النابلسي ن ت ع ذ ب و إ م ا أن تتخذ ف ي ه م حسنا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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ م ط ن ع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه قدرا ثم اتبع سببا حتى م ل س د ي ن و ج د د من و ع ه م ا قوما ل ا ا ي ك د و ن يفقهون ق و ل ا ق ا ل و ا ي ا ذا للعلوم ق ر ن ن إن ي ج و أ ج ج و مفسدون في الاسلاميه أ ر ض نجعلنك ج خ ر تجعل بيننا و ب ي ن ه م س د ا ق ا ل ما م ك ن ي فيه ر ب ي خ ي ر ف أ ع ي ي ن ن و بقوة, بقوة أ ج ع ل بينكم و ب ي ن ه م ر ج م ا آتوني زبر ا ل ح حتى د د ي إ ذ ا س و ا ب ي ه قال ن ف موسوعه ا ح النابلسي للعلوم ا استطاعوا ل ه ن ق ب ا ق ا ل ه ذ ا ر ح م ة من ر ب ي فإذا جاءوا ج ع م الله الملك ا ن وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء و ك ا موسوعه ا لا ي ت ط ي ع ن س م النابلسي ذ ي ك ف ر و أن يتخذوا ع من للعلوم الاسلاميه ل ك ف ر ي ن ن ل ننبئكم أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا ا ل ذ ي ن ل س ع ي ه م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ه م ي ح س ب و ن ن أ ه م ي ح س ن ن و ص م ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن كفروا بآيات ربهم ر و بآيات ا ق ى فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا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 لنفد البحر قل ب أن تنفد ك ل م انما ت ربي ولو ج ئ ا ب ث ل ه م د د قل إ ن م انا أ بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م الهكم إله اسم الله الاعلى م الجزء الاول